له ملك السماوات وَالْأَرْضِ وَإِلَى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير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 والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولو اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 تاقنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أروا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 والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما وَاللَّهُ والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون النَّاسَ الناس بالبخل ومن يتول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 وقفينا بِعِيسَى بن مريم وآتيناه الْإِنْجِيلَ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغانا